نال عَلِقَ الْغُبَاقُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانَا من الله <تصفيق> فالي ذلك تقدير العالم But ذلك تقدير العزيز العليم موت ذهب طال فال اشتركوا في القناة إن في <تصفيق> ذلك وغرقوا له جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقَهُمْ وخلق وقال قفل لا شيء Thank <laughs> you. You.